فقول المؤلف هنا يدخل في خطاب الله المؤلف وهو الجويني معروف أنه أشعري المعتقد أشعري المعتقد وعنده أن الكلام هو كلام نعم هو معنى نفسي أو معنى قائم بذات الله تعالى هو معنى قائم بذات الله تعالى وهذا خلاف الصواب قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المؤمنون وهذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق ان المؤمنين يدخلون في خطاب الله تعالى كيف يدخلون يعني ان خطاب الله متعلق بافعاله خطاب الله متعلق بافعالهم يعني اذا قال الله افعلوا من يدخل في الخطاب المؤمنون من المراد بالتنفيذ وخطاب موجه لمن للمؤمنين يا ايها الذين امنوا اعبدوا ربكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله هنا الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين إذن خطاب الله سبحانه وتعالى يدخل فيه المؤمنون هذا بالاتفاق بالاتفاق أن المؤمنين يدخلون في خطاب الله وأما تعريف المؤمنين فالمؤمن هو كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى فالمسلم يخرج به إيش؟ الكافر والعاقل يخرج به الصبي والمجنون وإن كان الصبي ينقسم الى قسمين مميز وغير مميز والبالغ هو الذي يخرج به الصبي نعم البالغ يخرج به الصبي المميز فإذا المؤمنون هنا هم نعم العاقل المسلم العاقل البالغ من ذكر أو انثى من ذكر أو أنثى، وهل يتصور في الوجود غير الذكر والأنثى؟ حتى يدخل في هذا، هل هناك شيء؟ نعم هناك الخنثى المشكل، هناك الخنثى المشكل، وهو ما ما عنده آلذ ذكر وآلذ وآلذ أنثى، وهذا اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا فيما يتعلق بأحكام في الخنثى المشكل على كل حال. يدخل في الخطاب الذكر الأنثى إذا كان عاقلا بالغا والبلوغ يعرف بثلاثة أمور أو بواحد من أمور ثلاثة إما أن يبلغ إذا كان في حق الذكر أن يبلغ خمسة عشر عاما خمسة عشر سنة فهذا يكون بالغا فهذا يكون بالغا وإما أن يحتلم يعني يعرف بلوغه بخروج المني والمرأة بحيضها وإما أن يعرف بايش بالشعر منابت الشعر فإذا قد يعرف البلوغ بهذه الأمور الثلاثة تجتمع في شخص واحد وقد تتخلف لا, لا يحصل إلا, إلا شرط واحد طيب وجدنا إنسان بلغ من العمر خمسة عشر عاما وقد احتلم وأنبد فهذا حصل فيه في الأمور الثلاثة طيب وجدنا آخر بلغ ثلاثة عشر عاما وأنبد فهذا يبلغ او لا يبلغ يحكم ببلوغه طيب ناقص واحد وهو بلوغ الخمسة عشر عاما فماذا نجيب نقول لا يلزم توفر الثلاثه بل يكفي يكفي واحد طيب وجدنا من بلغ ثلاثة عشر عاما ولم ينبد ولم يحتلم فهذا يحكم ببلوغه ما يحكم ببلوغه لماذا نعم لم يتوفر واحد من هذه الشروط لا انباد ولا احترام ولا بلوغ الحلقة عشر عاما طيب هناك من بلغ عشر عاما لكنه لم ينبت ولم يحتلم ها يحكم يحكم ببلوغه يحكم ببلوغه إذن هذه هي علامات هذه هي علامات البلوغ قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب ومعنى قول المؤلف هنا غير داخلين في الخطاب يعني غير مكلفين لأن الخطاب كما ذكرنا نعم هو المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الله أو خطاب الشارع هو المتعلق بأفعال المكلفين والصبي والساهي والمجنون ليس ليسوا من المكلفين أما الساهي فهو مأخوذ من السهو وهو الذهول عن المعلوم وهو الذهول في اللغة مجرد الذهول وفي الاصطلاح هو الذهول عن المعلوم هذا هو الساهي يعني قد يكون الساهي متوفر فيه العقل متوفر فيه العقل لكنه ذهل ذهل في لحظه رفع عنه فيها التكليف وأمثال السهو كثيره من ذلك السهو في ايش السهو السهو في الصلاه والفائده من الساهي الساهي مكلف في الحقيقة في الأصل، لكنه رفع عنه جانب من جوانب التكليف وهو الإثم. رفع عنه جانب من جوانب التكليف وهو الإثم. وإلا فالساهي الساهو لا يستمر. الساهو لا يستمر. لكن لحظة سهوه رفع عنه جانب من جوانب التكليف وهو الاثم بخلاف المجنون والصبي فهو ليس مكلف اصلا ليس مكلفا اصلا يعني لا يجب عليه ان يفطر لا يجب عليه أن هذا بالنسبة للساهل والصبي كذلك لا يدخل ليس من المكلفين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم الصبي حتى حتى يبلغ وقال والمجنون والمجنون ودليله ايضا والمجنون حتى يفهم نعم والمجنون حتى يفهم فهم غير داخلين في الخطاب طيب قد يسال سائل ويقول انتم تقولون ان الصبي والمجنون غير مكلفين وفي المقابل تقولون بوجوب الزكاه في حق الصبي في مال الصبي وفي مال المجنون وتوجبون أرش الجنايات فيما يتعلق بالصبي والمجنون فكيف نوجب عليه أرش الجناية ونوجب عليه الزكاه في ماله وهو وهو غير غير مكلف فالجواب عن هذا أن يقال ليس المراد هنا بالتكليف المعروف وإن الذي هو خطاب التكليف ليس المراد بدخول بخروج الصبي نعم والمجنون إلا من خطاب التكليف أما خطاب الوضع فالصبي والمجنون يدخلان فيه لأننا قلنا إن خطاب الله هو المتعلق ويفعل المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع والوضع قلنا هو الاشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى او جعل الشرع اسبابا اسبابا فاذا المجنون والصبي يدخلون في خطاب الوضع ولا يدخلون في خطاب التكليف ونحن نعرف أن خطاب التكليف يختلف عن خطاب الوضع كما مر معنا سابقا في اول الدرس فلذلك اوجب الزكاه في مال الصبي فإذا توفرت الشروط بلغ النصاب وحال عليه الحول نعم وكان مسلما وجبت الزكاه في ايش في ماله سواء كان كبيرا او صغيرا عاقلا او مجنونا نعم فالزكاه واجبة لماذا لان لها تعلق في عين المال وليس لها تعلق بالذمه الزكاة لها تعلق في عين المال ليس لها تعلق بالذمه لأن ذمة المجنون والصبي خالية ذمة المجنون والصبي خالية وعم ذمة المال فمتى توفر المال نعم حصل سواء كان مملوكا لمجنون او مملوكا لعاقل أو صبي أو ما تشبه ذلك ولذلك قال الحنفية بناء على هذه المسألة لم يوجب الزكاة في مال المجنون قالوا لانه غير مكلف لأن الحنفيه يرون أن الزكاه لها تعلق لها تعلق بالذمه وذمة المجنون خاليه ذمه المجنون خاليه لكن الصواب أن الجنون ان الجنون والسهو والصبا، هذا كله من خطاب من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف كلهم من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف واضح واضح هذا التساؤل والإشارة إذا قيل ما السبب كيف تقولون بعدم دخول كيف تقولون ان الصبي والساهي والمجنون أو الصبي والمجنون لا يدخلان في خطاب الله وأنتم تجيبون على الصبي والمجنون أمرين نعم أعرف الجنايات وتجيبون عليه الزكاة في المال فالجواب هو هو ما ذكرناه.